الحمد لله رب العالمين وصلى والسلام على نبينا محمد خاتم النبي الامام المستقيم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا استمعنا الى قراءه امامنا في هذه الليله في صلاة المغرب من المسجد النبوي حيث قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات المضيئة بأمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما قدر الفاعل يعود على المشركين ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى عما يشركون ودليل ذلك قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يعني ان هؤلاء المشركين لم يعظموا الله تعالى سلحفه عظيمه مع انه جل وعلا اعظم من كل شيء الارض جميعا قبضته يوم القيامه جميع وما فيها من الاشجار والبخار والجبال والانهار وغير ذلك كلها قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه السماوات السبع على عظمها واتساعها مطويات بيمينه ومن الذي طواها الله كما قال تعالى يوم نطل السماء كطي السجل للخطب هذا الذي هذا اذا كيف يشرك به مخلوق حقير لا يملك نفعا ولا ضرا ولا غيا ولا مشكلا ان من اشرك بهذا الرب العظيم معه غيره غير لم يؤثر الناس بل هو اثر الناس يقول الله تعالى ومن يرفض عن مله إبراهيم إلا أن تتبع نفسه وملة إبراهيم هي ما ذكر الله قوله ثم أرحلنا إليه أن يتبعون لها إبراهيم حنيفا وما كان من أسلوه ولهذا قال سبحانه وتعالى أما يشهده سبحانه أولا سأسأل أهل النحو كان من أهل النحو أحد لماذا كانت مفتوحة فضل <تصفيق> اي ان نعم ايش فضل الله لأنها مفتوحة احتمت أين عملوا أصدر ناقش أين أين عاملها؟ التقريب يسبح لماذا لم تكن تسبيحا؟ لأن المصدر يسبح تسبيح إذن هذه كما تبطل مفعول مطلق بأنه وافق المصدر في المعنى وخالفه في اللقاء فهاني أن لن سبحانه لا يوجد أن يظهر معها عاملين كلما جاء في القرآن أو السنة فهي مصوفة جائمة على المكتوبين الوزقة ولا يظهر معها عن تنظر في القرآن سبحان الله تنظر <تصفيق> في السنة سبحان الله وبحمود سبحان الله العظيم كلما ذكرت يذكر معها العامل وتنثر من اتهاب الزط على أنها محرور سبحان سبحانه أي تنفيها الله والذي نزلها عنه ثلاثة أشياء أولا كل صفة نقص كل صفة نقص والله نسى العامل ثانيا كل نقص في كمال كما أن الله في نقص فلا نقص في علمه ولا في قدراته ولا في قوته ولا غيثة ثالثا مما ثلاثة قدرودين فاللهم أنتم عانها ما هو الجري على ذلك؟ الجري على الأول قلنا إنهم ونرسهم عن كل رأس فلسا مرسوفا بالعماء الثلاثة ولا بالصمد ولا بالقرص لأن ابراهيم اقام جميلة العقلي على ربيه بأن أباه ليس ربك في قوله قم أيضا يا ابن أبي آذرا اللي من لا ترد فضل إذ قال لا يا عبدي لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصد ولا من أخطأت في لطف الآية و القران لا يراب المعنى يقول من يدعو الايه على الصواب يا ابت لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فدل ذلك على ان الرب يجب ان يكون سميعا بصيرا يغني عن عابده شيئا طيب اذن الله تعالى منزه عن كل نقص ثانيا منزه عن كل نقص في كماله مثلا القوة من الكمال أليس كذلك القوة من الكمال القوة من الكمال منزه عن نقص هذه القوة مهما عظم الفعل فإنه منزه عن نقص هذه القوة ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما أكمل الآية يا ولد، أكمل الآية، إيش؟ ما حديث القرآن، حديث القرآن، اقرأ الآية، وما بينهما؟ أكمل، فاجب السرح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء وهذا نفي لنقص كماله جل وعلا الثالث منزه عن عن مماثلات المخلوقين والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا خبر وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فنفى المثل أولا ثم نهى أن نضرب أمثال له ثانيا اذا الذي ينزه الله عنه كم أحسن الأول لا عن النقص والثاني عن نقص الكمال، والثالث عن مماثله المخلوقين. بارك الله فيك. إذا كلما تلوث سبحان الله، فاستحضر هذا المعنى أنه منزه عن كل نقص، ومنزه عن النق عن النقص بكماله، ومنزه عن, عن ماذا عن مشابهه مماثله المخلوقين. تعالى تعالى يعني صفر ترفع وتعاظم عن هذه الاصنام لان هذه الاصنام لا تغني من حق شيئا ونفخ في الصور والنافخ فيه إسرافيل والصور قال العلماء انه قرن عظيم سعته كما بين السماء والأرض ينفخ فيه نفخة واحدة فيفزع الناس لأنهم يسمعون صوتا عظيما عظيما عظيما فيفزع الناس ثم يسعقون فيموتون جميعا الا من شاء الله ولهذا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وفي سوره النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله والجمع بينهما انها نفخه يحصل بها اولا فزع ثم إيش صعب. قال الله تعالى ثم نفق فيه أخرى أي في الصور فإذا هم قيام ينظرون إذا قال علماء النحو إنها للمفاجأة أي ففي المفاجأة هم قيام ينظرون في مجرد النفخ. كما قال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فسبحان القادر على كل شيء إنما أمروا إذا اراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نفخه واحدة فاذا هم قيام لدانا محضرون ثم قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون أشرقت أي من نور الله عز وجل ولهذا قلب نور ربها وذلك أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فتتشقق السماء بالغمام والغمام والسحاب الأبيض النير فياتي الرب عز وجل للقضاء بين عباده لا إله إلا الله أشفقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب اي كتاب يوضع الكتاب الذي كتبت فيه الأعمال الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها كل ما عمله الإنسان محصى مكتوب إذا كان يوم القيامة وضع هذا الكتاب وأعطي كل إنسان كتابه إن بدمين وإما بالشمال أو من وراء الظهر وكل إنسان يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك لما عليك حسيبا وجيء بالنبيين والشهداء من يأتي بالنبيين يأتي بالنبيين رب العالمين عز وجل يحضرهم من أجل أن يستشهدهم على إبلاغ أممهم كما قال تعالى ويكون الرسول شهيدا عليكم يؤتى بالنبيين فيشهدون انهم بلغوا رساله الله وان الحجه قامت على عباد الله ويؤتى ايضا بالشهداء والشهداء هنا من باب عطف العام على الخاص لان النبيين شهداء وهناك شهداء اخرون من هم العلماء فان العلماء يشهدون على الامم بانهم بلغوا رساله الله لأن العلماء جعل الله ويكون منهم العلماء ورثة الأنبياء الله هذا الإرث هذا الإرث الذي ينبغي التسابق إليه العلماء ورثة الأنبياء لو سئل من وارث الرسول أفاطمة امهات المؤمنين أمامه لا ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة العلماء شهداء العلماء شهداء يشهدون بانهم بلغوا رساله الله لعباد الله فيشهد العالم يقول اشهد يا رب اني بلغت رساله محمد صلى الله عليه وسلم الى قوم ومن الشهداء شهداء يشهدون على الانسان وهم من الانسان ما هي الاعضاء يوم تشهد عليهم سنه وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يوم يوفيهم يوفيهم الله دينهم الحق اليوم نقيم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون وحين يريدون يقولون لجلودهم لما شئتم علينا والجواب أنطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة والذي خلقكم أول مرة قادر على أن ننطق جلودكم لتشهد عليكم وإليه ترجعون إذا من الشهداء صدق طيب طارك الله فيه إذا قال قائل النبيون عطف عليهم الشهداء فنقول هذا من باب عطف إيش العام على الخاص وقضي بينهم بالحق قضي بين الخلائق بين الخلائق بالحق والقاضي من الله عز وجل يقضي بين الخلائق بالحق في معاملتهم مع الله وفي معاملة مع عباد الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من تعدون المفلس فيكم قالوا من لا درهم عنده ولا متاع قال لا المفلس من اذا كان يوم القيامه ياتي بحسنات امثال الجبال حسنات عظيمه فياتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته فإن بقي من حسنات شيء وإلا اخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار فيقضى بين خلاعق بالحق وهذا بين المكلفين من بني آدم والجن واضح لكن هل يقضى بين البهائن, بين البهائن الجواب نعم يقضى بين البهائم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسط الأمن. لأن البهائم تحشر كما قال تعالى وإذا الأشار رطلت وإذا الوحوش حشرت فيقضى للشاة الجماء القرن من الشاة الجلحة لما عندها قرون لأن العاده ان الشاة التي لها قرون تنطح الشاة التي ليس لها اذا كان يوم القيامه قضى الله بينهما وهم لا يظلمون لا يظلم احد شيئا كما قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لا يظلم احد بنقص من حسناته ولا بزياده من سيئاته ابدا لان الله تعالى كامل العدل وهو يقضي بين, بين... عبادي في ذلك اليوم بالحق ثم قال ووفيت كل نفس ما عملت لا نعم وهو أعلم بما يفعلون وفيت يعني وفى الله تعالى كل نفس ما عملت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهو أعلم بما يفعلون ما أحسن هذه العبارة بعد قوله ووفيت كل نفس ما عملت لأن لا يظن الضان أنه سيخفى شيء من أعمال الإنسان فلا يخفى شيء من أعمال الإنسان كل شيء معلوم عند الله مدون لا يزاد فيه ولا ينقص وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يساقون فوق اهانه واذلال كما قال تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا يدفعون بعنف وشده ولا رافه لهم ولا رحمه لهم نعوذ بالله يساقون الى جهنم حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وهي تمثل لهم وكانها سراب والسراب هو الذي يبدو للإنسان في البر وكانه ماء ويعطشون عطشا شديدا ثم يسرعون الى هذا السراب كما قال تعالى ونسوق المجرمين الى جهنم ورده يريدون ان يشربوا فاذا جاءوا اله النار تفتح ابوابها امامهم ويدفعون فيها دفعا كلما دخلت أمة لعنه أختها فيدفعون في النار فيذوقون الألم والعذاب في أجسامهم ثم يوبقون ليدوقوا العذاب في قلوبهم وقال لهم خزنتها مقررين ومقرعين ألم يعتكم رسل منكم يتنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى والهمزة هنا يقول علماء النحو إنها في إيش للتقرير فهي بمعنى الفعل الماضي فمعنى ألماتكم قد أتاكم ونظيرها في المعنى قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك ألم ياتكم رسل من عند الله عز وجل منكم من قومكم من إنسانيتكم ليسوا جنا أو ملائكة منكم كل قوم يبعث إلى قومه أو نبي يبعث إلى قومه ومحمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى سائر الناس فهو من الناس باعتباره بشرا مثلهم يتلون عليكم آيات ربكم يقرؤونها عليكم يعلمونكم إياها يبينونها لكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا يأيضونكم ويخوفونكم من هذا اليوم وقد قامت عليكم الحجة ولهذا يقرون يقولن بلا اتانا رسل منا وانذرونا لقاء يوم يومنا هذا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين واذا حقت كلمه العذاب على الكافرين فانهم لا يؤمنون كما قرب جل وعلا وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا ايش انهم لا يؤمنون في هذه الآية يقول حقت كلمة ربي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين في آية أخرى أقروا بأنهم هم السبب قالوا بلى قد جاءنا نذير ولكن نعم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير إذن هم السبب في دخول النار لأنها قد قامت عليهم الحجة ولكنهم رافضوها والعيار بالله قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل دخلوا الفاعل هنا لا يعلم لأن الفاعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله فمن القائل يحتمل أن القائل هو الله ويحتمل أن القائل هو هم الملائكة قيل دخلوا ابواب جهنم خالدين فيها أبواب جمع باب وعدد ابواب جهنم الدليل على ان ابواب النار سبعه وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوم بارك اللطيف فيدخلون ابواب جهنم تاخرين صاغرين والعياذ بالله على أخص ما يكون حتى أن الرب عز وجل لكما أتمال رحمته ورعفته إذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا فإن ظالمون ماذا يقول قال اخسووا فيها ولا تكلمون وهذا أشد شيء عليهم أن يقول لهم الرب عز وجل اخسووا فيها ولا تكلمون اندحروا كون أذل ولا تكلمون فحينئذ يياسون من كل خير نسال الله العافيه وان ينجينا واياكم من عذاب النار قوله تعالى خالدين فيها هل هذا الخلود ابدي او امدي تفضل امدي اتعرف الفرق بين الامدي والابدي ما الفرق نعم فلا نهاية له بارك الله فيك ما, ما دليلك على أنه أمدي الأمدي يقول هو الذي يكون الى مده معينه والابدي الدائم فما دليلك على أنه أمدي إيش لا وسيق الذين كفروا سبحان الله وين أنت عن إيش رجعت طيب ما دليلك على أنه أبدي نعم ما؟, ما دليلك على أن الكافرين مؤبد خلدهم في النار اليس الله يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد نعم القول الراجح الذي لا ينبغي العدول عنه, عنه أن أهل النار مخلدون فيها أبد الآبدين لا يفتر عنهم وهم فيهم مبلسون حتى إنهم يقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما قالوا يرفع عنا العذاب يوما واحدا قالوا يخفف ولا ولك لا يجهون ولا يطعون إذن هم خالدون فيها ابدا أبدا الآبدين الدليل الدليل ثلاث آيات من كلام الله فقد قال الله تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لياجهم طريقه إلا طريق جهنم خالدين فيها ابدا هذا نص صريح وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا وإذا كان الله عز وجل قال ذلك في كتاب في ثلاث آيات من كتاب الله فلا عدول لنا عن ذلك إطلاقا فإن قال قائل ماذا نجيب عن قوله تعالى خالد فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد قلنا الجواب عن هذا أن قوله إلا ما شاء ربك يعني أن مقوتهم كان بمشيئة الله ولا يمكن أن ندع هذه الآية التي فيها احتمال آخر إلى وندع آيات صريحة بالتأبيد يقول نرجع <تصفيق> إلى تفسير الآيات في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها الى اخره السوق هنا ليس كالسوق الاول في الكافرين سوق الكافرين سوق ايهانه وزجر يدعون إلى نار جهنم داعا سوق هؤلاء المتقين سوق إكرام ويدل لذلك قول تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفتا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد المتقون قال نحشر نجمعهم يفيدون إلى الله والوفد في العادة يكرم أو يهان يكرم فالفرق بين السياقين أن الأول أعني سياق الكافرين يكون يكون للإهانة والذل وأما سوق المتقين فإنه للإكرام وسيقى الذين اتقوا ربهم وهنا نسال ما هي التقوى التي ترد في القران كثيرا التقوى ان يتخذ الانسان وقايه من عذاب الله ولهذا يقول يقول علماء التصريف ان تقوى اصلها من يعرف التصريف وقوى تقوى اصلها وقوى من الوقاية فما هو الذي يقي من عذاب الله الذي يقي من عذاب الله هو امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره ثلاثة أشياء امتثال أمره والثاني اجتناب نهيه والثالث تصديق خبره هذا أجمع ما قيل في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق اخباره وقيل في تعريفها التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك مانهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقيل في تعريفها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى. واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى ولكن اجمع ما قيل فيها هي ما ذكرناه اولا امتثال امر الله واجتناب نهي الله وتصديق اخبار الله إيش عندك تتلو علينا الابيات ايش ايش ايش ايش طيب ساعيد البيت ثلاث مرات واطالبك بحفظها ان شاء الله خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هذه من ولا الأولى الأولى بعد الطلب طيب خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الثالثة خل الذنوب صغيرة وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وانتهى العهد الذي تريدونه مني واطالبكم بالعهد الذي أريده منكم فضل بارك فيه. لا لا لا. أحسن بارك الله فيك وايضا صغيرها صغيرها كماش فوق لا لا لا كماش فوق واعمل كماش فوق ارض ما يرى لا من الجبال احسنت بارك الله فيك هؤلاء هم الذين اتقوا ربهم يساقون الى الجنه زمر افواجا وقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اول زمره تذكر الجنه على صوره القمر ليله البدر اتجدون شيئا احسن من ذلك ابدا ولهذا يمثل للمراه الح... يمثل الحسناء بإيش؟ بانها بدر فلا احسن من هذا المنظر يقول عز وجل حتى اذا جاءوها اي جاءوا بعد العبور على الصراط وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا لها من تحيه تحية عظيمة يقول إذا جاؤوها وفتحت بوابها وفي أهل النار قال إذا جاؤوها فتحت بوابها والقرآن فصاحة وبيان فلماذا قال في أهل النار إذا جاؤوها فتحت وفي أهل الجنة إذا جاؤوها وفتحت قال بعض النحويين إن هذه الواو واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضع فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين فتحت أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فقالوا إن هذه واو الثمانية والواو الثامنه تاتي في القران كثيرا اقرا قول الله تعالى التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الامنون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله جاءت الواو عند الوصف الثامن وقالوا ايضا اقرا قول الله تبارك وتعالى سيقولون ثلاثه رابعهم ام كلبهم ويقولون خمسه سادسهم ام كلبهم فجما بالغيب ويقولون سبعه وثامن ام ولكن نقول نعم واقر ايضا عسى ربه انطلق كل ان يبدله ازواج خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا جاءت الواو عند الوصف الثامن ولكن هذا غلط ما في واو السماوات الثمانية أبدا لأن قوله سيبات وأبكارا إنما عطف ابكارا بالواو على سيبات لأنه لا يمكن أن تكون المراه سيبا بكرا فلا بد أن يكون سيبات وأبكار مغايرات للسيبات من خلاف الصفات الست الأولى فإنه يمكن أن تجتمع في المرأة الواحدة على كل حال نقول إن الواو هنا في أهل الجنة لها معنى أبعد غورا مما ذكر هؤلاء أنها واو الثمانية فما هو المعنى؟ المعنى أن أهل الجنة إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة محبسون قليلا حتى يشتد شوقهم إليها لان الانسان كلما اشتد شوقه الى الشيء صار اتيانه اياه على شوق اعظم الذي كذلك انظر للجائع جائع الى طول عليه الجوع ثم قدم له الاكل يكون اشهاله الاكل ولا لا بس جواب هذا؟ اشهاله بلا شك كلما طال امد ال بين الأكلتين صار أشد شوقا إلى الأثرة الثانية فهم يحفسون عند أبواب الجنة لا يدخلونها لا يجدون مفتوحة في خلاف النار يبادرون بلفحها والعياذ بالله وسمومها لكن أهل الجنة يحفسون إلى متى؟ إلى أن يظهر فضل محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا ان يفتح ابواب الجنه لاهل الجنه فتقبل الشفاعه وتفتح الابواب ويكون النبي صلى الله, وسلم صلى الله عليه وعلى الله وسلم اول ما يدخل الجنه اذا الحكمه من الواو هنا انهم ليسوا اذا جاءوها فتحت بل اذا جاءوها حبسوا توقفوا عند على قنطره بين الجنه والنار فيهذبون وينزع ما في قلوبهم من غل وتطهر القلوب حتى يدخلوا هذه الدار على أكمل حال كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين أسأل الله تعالى برحمته وفضله أن يجعلنا وإياكم منهم آمين آمين آمين هؤلاء لا يدخلنا جنة إلا على أكمل وجه جميع الغل الذي كان في قلوبهم في الدنيا فإنه ينزع مع أنه قد قص لبعضهم من بعض في عرصات القيامة لكن هذا لإزالة ما في القلوب أو ما, بق ما علق بالقلوب من الغل والحقد. ثم يسبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفتح أبواب الجنة وما دمنا لكمل الشفاعة فأسأل للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات خاصة به للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات خاصة به لا أحد يشفع فيها فضل في عن بعض الرطاط حتى غيره يشفع في التفين بعض الرطاط لا من وفقت على هذا ها المان وفق تسفح احسن وهذا هو الذي ينبغي ان يبدا به اولا شفاعته في اهل الموقف ان يقضى بينهم لان اهل الموقف تزنو منهم الشمس حتى تكون قدر ميل من رؤوسهم وحتى انهم يعرقون من شدة الحر حتى يصل العرق الى الكعبين والى الركبتين والى الحقوين وإلى الفم يجمهم بعضهم يجمهم العرق ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون لأنهم يقفون كم يوما كم يوما خمسين ألف سنة لا طعام ولا شراب ولا شيء يقفون هذا الموقف العظيم فيلحقهم من الكرب ما لا يطيقون فيقول بعضهم لبعض انظروا من يشعر لنا إلى الله يريحنا من هذا الموقف فيلهمون ان يذهبوا الى ادم ادم ابو البشر خلقه الله بيده وعلمه اسماء كل شيء, كل شيء. وأسجد له الملائكه فيصفون بهذه الاوصاف ويقول الا ترى يقولون له الا ترى الى ما نحن فيه الا تشفع لنا عند الله فيقول لست لست بذلك ثم يعتذر لماذا لأكله من الشجرة لأن الله تعالى قال لا تقرب هذه الشجرة فوصلث لهم الشيطان فأكل منها قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدع فصارت حال آدم بعد التوبة عليه أكمل من حاله قبل أن يأكل من الشجرة تأكل يعتذر المؤمن يعتذر بأكل الشجرة وتعرفون أن الشافر إنما يشفع عند المشفوع عنده اذا لم يكن بينه وبينه ما يوجب جفوه ياتون الى من الى نوح يقولون له انت اول رسول ارسله الله اله الارض استاذنا الى ربك فيذكر ايضا عذرا العذر قال اني سالت الله تعالى ما ليس به علم ويعتذر فيأتون إلى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل وصلى الله وسلم عليه يعتذر بأنه كذب ثلاثه كذبات وهن ليس كذبين في الواقع لكن إنما لشدة حيائه من الله عز وجل استحيى أن يكون شفيعا وقد كذب هذه الكذبات مع أنها تورية وليس بكذب يأتون إلى من إلى موسى فيعتذر لماذا؟ لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها ما هذه النفس؟ قتل قبطيا استغاثوا عليه إسرائيلي فقتله موسى وموسى عليه الصلاة والسلام معروف بالشده وكذا في يده فقضى عليه إلى من يأتون إلى عيسى وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لا يذكر شيئا لكن يعترف بالفضل لأهله يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله أكبر فانظروا كيف ألهم الله الخلق أن يأتوا هؤلاء الأنبياء الكرام فمنهم من يعتذر ومنهم من يعترف الحق لأهله الذي اعتذر كم كم الذي اعتذروا يا أخوان أربعة من آدم نوح إبراهيم موسى ومن الذي اعترف عيسى قال اعتموا ايت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى رسول صلوات الله وسلامه عليه فيستأذن من الله أن يشفع له أن يشفع للناس فيأذن له. محمد لا يشفع إلا بإذن الله يستاذن من الله عز وجل رب العزة والعظمة أعظم من أن يشفع أي إنسان أو مخلوق عنده إلا بإذنه فيستأذن فيرحم الله الخلق ويأذن له فيشفع فيه وبهذا يظهر إكرام الشافع ورحمة المشفوع له اليس كذلك؟ معنا الله قادر على أن يرفع هذا عنهم بدون شفاعة لكن من اجل أن يظهر فضل الشافع ورحمة الله تعالى بالعباد وعظمته وسلطانه أنه لا يشفى واحد من عنده عنده إلا بإذنه فيقضي الله بين العباد. هذه الشفاعة الشفاعة العظمى خاصة بالرسول اعتذر عنها أبو البشر وأولو العزم من الرسل حتى وصلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام الشباه الثانيه تفضل أحسنت الشفاعه للجنه بدخول الجنه السرعه الشفاعه الثالثه شفاعته لعمها ابي طالب تمام خصوصيته بذلك ان أبا طالب مات على كفر مات على كفر ولا غرابه ان يموت عم الرسول عليه الصلاه والسلام على الكفر كما ان آزر ابا ابراهيم ما فعل الكفر ما في غرابه بل فيه دليل على كمال قدره الله ان يخرج من اصلاب الرسل من هو كافر وأن يخرج من اصلاب الكافر من هو رسول اليس كذلك من الذي خرج من صلبه كافر وهو, وهو رسول يا رجل الله. من من أحسن نوح خرج من صلبه ابن كافر وهو من اولي العزم من الرسل ومن الذي خرج من صلب كافر ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال له ابيه اذر اتتخذ اصنام الهاه اني اراك وقومك في ضلال مبين والله على كل شيء قدير ابو طالب مات على الكفر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم انه عنك فانزل الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ثم اجاب الله تعالى عن استغفار ابراهيم لابيه فقال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدائه فلما تبين له انه عدو لله فبرئ منه هذا الذي يحب الله عز وجل كل من ادعى محبة الله ولم يتبرأ من أعداء الله فهو كاذب لما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم الأوام حليم نبينا صلى الله عليه وسلم شفع لعمها أبي طالب ولكن هل شفع له حتى خرج من النار لا والله شفع له حتى صار في ضحصاح من نار وعليه نعلان من النار يغلي منه دماغه اعوذ بالله وانه ليرى انه اشد الناس عذابا وهو اهونهم لكن يرى انه اشد الناس عذابا لئلا يتسلى بمن هو اشد فمن الكلمه هذه الانسان إذا عذب وقيل له فلان عذب اكثر منك يهون عليه العذاب لأن من الناس من عذب أكثر منه لكن إذا رأى أنه أشد الناس عذابا يتسلى ولا لا لأن يرى, الذين دونه يرى الآخرين دونه فيزاد حسنا طيب إذن هذا نفعت شفاعة وهذا خاص بالرسول لماذا؟ لأن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعه الشفعين وكما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى والله تعالى لا راد للكافر لكن هذا اذن الله لرسوله ان يشفع فيه فيخفف عنه العذاب وحين اني اسال لماذا خص ابو طالب بجواز الشفاعه له وهو كافر له من الايادي البيضاء في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول نسال الله السلامه اجاب عن الرسول ويقول مخاطبا قريش لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل ليس كذابا ولا ساحرا ويقول في الدين الاسلامي ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مثبت لرأيتني سمحا بذاك مبين اللي يقرأ الابيات هذه يقول رجل ايش مسلم لكن العبرة في النهاية حضرته الوفاء يعني ابا طالب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يعرض عليه التوحيد يقول يا عم قل لا اله الا الله كلمة محتاج لك به عند الله وكان عنده رجلان من قريش وجليس السوء كله خي... كله شر سوء قال له أترغب عن ملك عبد المطلب من عبد المطلب لا إلا الا الله عبد المطلب جد أبو طالب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إذا كان أبو طالب عمه فما اسمه أبي طالب, اسمه أبي طالب. اسم أبي أبي طالب عبد المطلب قال له أترغب عن ملة عبد المطلب ما جاءوا إلا بأبيه لأجي أن يوقدوا في قلبه حمية الجاهليه فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وابى ان يقول لا إله إلا الله اللهم اختننا بشهاد التوحيد اللهم اجعلنا ممن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله المهم ان أبا طالب من اجل دفاعه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ودفاعه عن الاسلام خط الله لرسوله ان يشفع فيه الثالث من خص من بالرسول خطب الرسول يدخل الجنه يشفع في اهل الجنه يدخل الجنه اما الشفاعه في تخفيف العذاب عن عن عصاه المؤمنين فهذا ثابت للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره من النبيين والشهداء والصالحين حتى الذين يصلون على الميت يشفعون يشفعون الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم والله فيه كيف شفعهم نعم لهم يدعون له يقولون اللهم اغفر لها اللهم ارحم فاذا قبل الله هذا الدعاء فهذا هو الشفاء المقبول وهنا نقطه يقول بعض الناس يقول تقدم جنائز نشك في اسلام الميت لان نعهد منه أنه لا يصلي مثلا فنشك فهل يجب علينا ان ننصرف ولا نصلي عليه لأن الذي يموت وهو لا يصلي لا يصلي عليه أو يصلي عليه والله يقول في الكافرين لا في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم ما تأبدا ولا تنوع على قبله وجواب الجواب يقال إذا قدم للصلاة عليه من تشك في إسلامه أو من تشك في ردته فاستثني استثني. كيف استثني قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحم وإذا قلت هذا برئت ذمتك يعني كان لا تعلم والله تعالى يعلم اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحم وأنا أقول لكم قصة في هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام موقعين يقول إن شيخ الإسلام من تينية أشكرت عليه مسائل في العلم وإن الله تعالى قير له أن يرى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المنام فسأله عنها فكان من جملتها أنه يقدم أناس من اهل البدع الذين يشكوا في كون بدعة مكفرة أو مفسقة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في المنام قال عليك بالشرط يا أحمد من أحمد هذا من, فيم. من عليك بالشرط الشطان تقول ايش اللهم إن كان مؤمنا فاغفر الله فإن قال قائل وهل يجوز الشرط في الدعاء فالجواب نعم يجوز الشرط في الدعاء أليس الله تعالى قال في, في, في آية اللعان أن لعنة الله عليه إن كان من التعاربين وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي فقدره لي ويستره وإلى هنا ينتهي الكلام بعد بعد إن شاء نكمل وحده محمد الوسيله والفضيله وباس المقام محمود النووي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من غجل فيقوم رجل مسلم يموت يقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله لا شفاء من الله فيه وذكرنا مساله تشكل على بعض الناس وهي أن بعض الجناز تقدم ويشك الانسان في إسلامها وذكرنا لكم الرؤيا التي راها شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيه إلى الشرق وذكرنا هل لهذه الرؤيا شاهد من القرآن والسنة فقلنا نعم آية اللعان يقول الزوج الذي رمى زوجته بالزنا ثم لم يقم البينة على ذلك ولم تقر الزوجة بذلك يقام اللعن بينهما فيقول في الشهادة الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه ايش إن كان من الكاذبين هذا دعاء معلق بشرط ويتقول في الخامسة ردا لقول زوجها الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كان من السنة دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودناي وعاقبه أمله وعاجله فاقدره لي وهذا دعاء معلق بل إن التعليق جائز حتى في العبادات طباعة بنت الزبير جاءت تسأل الرسول عليه الصلاه والسلام تقول إنها أرادت الحج ويشاكي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشتريقي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها جمع خازن سلام عليكم سلام من كل آفة اذكر لي واحد من الآفات قم سرحت اللهم عدد آثى الموت اكم سالمون منه لأن الملائكة تقول سلام عليكم المرض النصب الهم الغم أهل الجنه في سرور دائم دائم وفي نعيم حتى الواحد الذي يكون أدنى من غيره منزله لا يرى أن غيره أعلى منه منزله لأنه قد اضمع لا يبغنا ناحولا لا يطلبون تحولا لأنهم ناعمون منعمون سلام عليكم طبتم بعد التخليه ايش التحليه يعني بعد ما أن تريد ان مثلا زوجتك انها تتجمل لك اولا اذن الشعث من رأسها هذا يسمى ايش تخليه ثم البثها الحلي هذا يسمى تحليه المهم انهم يقولون بالاول سلام عليكم وهذا سلام من كل الافات ثم يقول طبتم وهذا يعني أنه يحصل لهم كل ما يطيب لقلوبهم فدخلوها خالدين ابدا أو إلى امد أهل الجنة ابدا كما جاء ذلك في عدة آيات وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده قالوا حامدين الله عز وجل الذي صدقنا وعده وعدنا الجنة فحصلت واورثنا الأرض نتبوأ من جنة حيث نشاء الأرض قيل إنها أرض الدنيا لأن الله تعالى نصرهم واورثهم أرضهم ودياء أرض المشتكين ودياءهم وأموالهم وقيل المراد أرض الجنة والأول أصح اورثهم الله أرض الدنيا فكات لهم وأوراثهم وجعلهم يتبوؤون من الجنه حيث يشاءون كل واحد يذهب للتاني بزيارة وأنس وسرور وحبور فنعم أجر العاملين هذا سناء على هذا الأجر الذي حصل لهم وهل هو من الله أو هم يقولون ذلك اقرارا به يحتمل هذا وهذا والآية الصالحه للجميع قال الله تعالى وترى الملائكة حاتين من حول العرش ترى الخطاب لمن ذكرنا في الصباح أن الخطاب الموجه للرسول ينقسم إلى ثلاثة اقسام من أي اقسام هذا من القسم الذي ليس فيه ما يدل على أنه خاص به ولا على أنه عام وذكرنا الخلافة فيه وأن الخلافة في ذلك يكاد يكون لصيع وترى الملائكة تحافين من حول عرش يعني بذلك عرش الرحمن جل وعلا ذلا لله عز وجل وتعظيما له يسبحون بحمد ربهم. يعني ينزهنا الله عن كل ما لا يليق به وسبق لنا أن التنزيه يكون في أمور ثلاثة وقضي بينهم بالحق أي قضي بين الخلائق وانتهى كل شيء أهل النار في النار والعياد بالله خالدين مخلدين وأهل الجنة في الجنة خالدين مخلدين اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك ونحن في انتظار فريرة من فرائضك. ان جعلنا من الخالدين في جنات النعيم وقيل الحمد لله رب العالمين قيل من الذي يقول عامه كل يقول الحمد لله رب العالمين اهل الجنه والملائكه وكل احد قيل الحمد لله رب العالمين وانظر كيف جاء الحمد في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق فذكر خلق الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وفي النهاية عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال وقيل الحمد لله رب العالمين ووالله إن الحمد لله أولاً وآخرًا وهو ذو الثناء والمجد ولا نستثنى عليه سبحانه هو كما اثنى على نفسه وإلى هنا ننتهى ما يسر الله تعالى من الكلام على هذه الآيات الكريمة ونبدأ الآن بالأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سائل يقول كيف تكون الشفاعة بين الناس أو ما هي الواسطة الحلال والواسطة الحرام الواسطة هي الوسيلة وقد سبق لنا أن الوسيلة الجائزة كم قسما من سبحان, سبحان الله مالي اسبوع جالس في هذا المكان مقترح لكم نعم ثمانية طيب خل نرجع الى الشريط الذي فيه اقسام الوسيله الجائزه والوسيله الممنوعه نعم جزاكم الله خيرا جاء في فضل المدينه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت في المدينه فليمت بها اكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا يا شيخ عن هذه الشفاعة هذه الشفاعة غيرها من الشفاعات لكن هذا تخصيص بعد تعميد وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لأمته جميعا ممن لم يمت على الكفر وأما من مات على الكفر فلا شفاعة له لقول الله تعالى ولا يشبعون إلا لمن التضاء إلا ما كان خاصا في من في عمه ابي طالب نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ذكرتم في حديثكم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب وأن أبي عمه ابي طالب هل تقرأ ما كتب. نعم تقرأ ما كتب نعم أجل رغم تقرأه على عجره وبجره أه. فهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لابويه ام لا لا يشفع لهما لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لابويه فان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من الله ان يستغفر لأمي فلم يأذن له داخلة في عموم قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا الى قرم واستأذن ربه ان يزور قبرها واعتبارا فأذن له فزاره وبكى عليه الصلاة والسلام بكاء الحنان على الأم بكاء طبيعي وبكى من معه من الصحابة فيما أظن نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول كيف الجمع بين قوله تعالى إذا الشمس كورت وحديث تدن الشمس, تدن الشمس من الخلائق يوم القيامة ورد في يوم القيامة أشياء متغايره ولكن نسأل كم يوم القيامة من يوم كم خمسين ألف خمسين ألف سنة تتغير الامور تدن الشمس من أخلاق وتكور بعد ذلك وكذلك ايضا تلقى في النار اهانه لعابديها ويوم القيامه ليس يوما او شهرا او سنة وانظر الى قول الله وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا اختلاف بين الزرق والسواد وانظر ايضا الى هذا هو الأخير الليل قلنا عليه قلنا لا عم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت الجمع بين الآية ذكرنا أن يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة وأن الحوالة تتبدل وتتغير وذكرنا أن الله تعالى قال عن يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال ونحسر المجرمين يومئذ زرق كذلك أيضا أكبر عن المشركين أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وفي آية الأخرى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فهم في الأول قالوا والله ربنا ما كنا مشركين في الآية الأولى وفي الثانية قال لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لأن الاحوال تتغير مرة ينقذون ومرة لا ينقذون فكل, فكل ما اتاه من اختلافات في اليوم الآخر فإنما ذلك لطول لطول مجته وتتغير وتغير الأحوال فيه نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما قولكم في قضية حجز الأماكن في المساجد وخاصة في الحرمين مع شيء من التفصيل جزاكم الله خيرا يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بحجز الأماكن وهذا هو المسهور عند الحنابلة أنه لا بأس أن يحجر الانسان مكانا ثم إذا حضر صلى فيه ويرى آخرون أنه لا يجوز هذا وذلك لأن المساجد بيوت الله فتكون لمن سبق ومن المعلوم أن ما وضع منديلا أو قلما أو مفاتيح فليس هو السابق السابق ما وضعه في هذا المكان وحينئذ يكون ظالما لمن ياتي من بعده وهو احق منه بهذا المكان ولكن الصحيح ان في هذا تفصيلا ان من وضع مكان من حجز مكانا له وهو في نفس المسجد فلا باس او خرج لحاجه يقضيها ويرجع كما لو خرج يتوضا او خرج لياتي بكتاب نفسه او خرج لياتي ب بحب بحاجة يحتاجها في المسجد فهذا لا بأس به. هذا القول المفصل هو الوسط. أن من حجز مكانا وهو في المسجد فلا بأس لكن يجب أن يلاحظ أن الصفوف إذا وصلت إلى مكان من الصف الأول فإنه يتقدم الى الصف الأول لأن لا يتخطى رقاب الناس نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول الجنه كما هو معلوم درجات هل ينتقل اهل الدرجات السفلى الى العليا بقصد الزياره او العكس يقول الله عز وجل في اهل الجنه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون وهذه الايه عامه شامله كل ما يشتهيه الإنسان يجده فيها ومن ذلك إذا اشتهى أن يزور صاحبا له مرتبته فوق منزلته فلا منع من ذلك لعموم الأدلة ولكن يقول عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم لريتهم بإيمان ألحقنا بهم لريتهم وما الفناه من عمل من شيء هذا هو الذي يرقى النازل حتى يلتحق بالعالي اذا كان له ذريه وذريهم صغار من أولاده فانهم ي يرقون حتى يصلوا الى منزلته ولهذا قال واتبعتهم ذريتهم بايمان اما من فصل من الاولاد وكان له زوج وذريه هذا منزلته في مكانه ولكنه لو اراد ان يزور اباه أو أحدا من أقاربه فلا فلا مانع من ذلك فيما يظهر من نصوص الكتاب والسنة يا يا يا يرقون حتى يصلوا إلى منزلته ولهذا قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان أما من انفصل من الأولاد وكان له زوجة وذريه فهذا منزلته في مكانه. ولكنه لو أراد أن يزور أباه أو أحدا من أقاربه فلا, فلا مانع من ذلك فيما يظهر من نصوص الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا يقول يا شيخ هذا المحب تحييك طيبة والشمال المورج وتشكو إليك الهجر والهجر محرج قلوب أحبتكم وأرض تودكم بهم الأزد أزد الله أوس وخزرج يا فضيلة الشيخ نحتج عليك احتجاجا شديدا اللهجة حيث أنكم لا تعطون المدينة إلا مرة في العام وفي ذلك تقصير في حقنا سبحان الله على كل حال أنا, أنا أشكر الجميع وإني مسرور بهذه الزيارة لاني وجدت والحمد لله إقبالا على العلم وحرصا عليه وجدت من, من لا يغضي بطرقه عن, عن النظر إلى المعلم وجدت من يقيد ويكتب امتحنت بعضكم في مراجعه ما سبق فوجدته قد ادرك كل هذا يسرني كثيرا ولكن يقول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي السفن نعم ونسكو الى الله ونشكو إلى الله عز وجل قله الفراغ لكن لكن ان شاء الله تعالى ما دام الامر كما شاهدت الان من الحرص سوف يكون لنا زيارات ان شاء الله في المستقبل وعن قريب ان شاء الله نعم اما الابيات فلا استطيع ان ارد عليها لأنني لست بشاعر لكن لعلي بعد شهر احصل كل يوم اكتب بيت و الله ان شاء الله جزاكم الله خيرا يقول السائل نصيحة فضيلتكم لمن بدأ بطلب, بطلب العلم بما يبدأ من الأهم فالأهم أنا عندي أن أهم شيء في طلب العلم أن يتعلم الإنسان تفسير كلام الله عز وجل لأن كلام الله هو العلم كله قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وكان الصحابة لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القران والعلم والعمل جميعا هذا اهم شيء عندي وعلى هذا فيبدأ الشاب ولا سيما الصغار من الشباب بحفظ القران والان حفظ القران ولله الحمد متيسر في المساجد حلقات يحفظون القران وعليهم امناء من القراء يحفظونهم القرآن ثم انه بهذه المناسبة أود من إخوان الأغنياء أن نقول أهمية في هذه الحلقات بتشجيعهم ماديا ومعنويا وليعلموا أنهم إذا عانوا في, في, في, قراءة في تعليم القرآن فإن لهم مثل أجل المعلم مثل أجل المعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا إيش فقد غزا ولأن الله قال تعاون على البر والتقوى ولم نأمر بالتعاون إلا لنا لا أجرا لذلك احث إخوان الأغنياء على دعم هذه الحلقات بالمال سواء كان مالا يعني نقدا أو كان حقارات ثوقة لهذه الحلقات كانفعوا بعد موته وأحس أيضا القائمين على حلقات القرآن أحسهم على أن يهتموا بإنشاء ما يدر على هذه الحلقات في المستقبل لأن لأن التبرع المقطوع ينتهي لكن إذا حرصوا على أن يؤسسوا منشأ من عمارات يؤجرونها أو تكفين أو ما شبه ذلك كان هذا حماية لهذه الحلقات من التوقف في المستقبل نعم جزاكم ف... الله خير ف... بعد ذلك السنة السنة النبوية لأنها أي السنة هي مصدر التشريع الثاني لا اقول الثاني بالترتيب المعنوي ولكن بالترتيب الذكري وإلا فما ثبت بالسنة كالذي ثبت في القران سواء بسواء لان الله يقول وانذر الله عليك الكتاب والحكمه فليحفظ السنه ومن الكتب المختصره في السنه عمده الاحكام مختصره وهي ايضا موثوقه لأن, لان جامعها رحمه الله جمع فيها ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه ولم يشد عن هذا القيد الذي تقيد به رحمه الله الا حديث سيرة واذا تلقى الإنسان شيئا ما فليحفظ فلوغ المرام فلوغ المرام من احسن ما الف بالحديث لانه يذكر الحديث ويذكر مرتبته فيعطي الانسان قوه وقدره على معرفه مرتبه الحديث وذلك لان الحديث ليس كالقران الكريم القرآن الكريم لا نحتاج إلى البحث في سنده لماذا أخ هنا أنت. لا القرآن الكريم لا يحتاج إلى البحث في سنده لأنه ثابت ما فيه إشكال أسرح متواتر أما السنة فلا يتم الاستدلال بها الا بامرين الاول صحه الحديث والثاني دلاله الحديث على الحكم المطلوب ولهذا اذا قال لك انسان هذا حرام الدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذا وكذا تستسلم ولا تقول أثبت الدليل نعم نعم وطالبك بصحه النقل هذا دليل على ان هذا ثابت عن الرسول لأن في احاديث ضعيفه وفي احاديث مكتوبه على الرسول عليه الصلاه والسلام حب الوطن من الايمان هذا حديث مشهور عند العام والخاص ويقول هذا حديث حديث صحيح حب الوطن من الايمان وليس بالصحيح هذا موضوع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام خير الأسماء ما حمد وعبد يقول هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ابن حمد ولا محمد ولا حمود ولا محمود نعم أب سمى عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد العزيز عبد الوهاب لأن خير يقول هذا الكلام ثم يقول ما أدري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء ما حمد وعبد وهذا ليس بحديث ولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز ان ينسب للرسول لكن الثابت احب الاسماء لله ايش عبد الله وعبد الرحمن عبد الله وعبد الرحمن المهم ان السنه يحتاج المستدل بها الى امرين الامر الاول ال وين انت؟ نعم انا عرفت هذا اذا تنازل لا تنازل لا طيب تفضل احسنت احسنت بارك الله فيك تمام هسه الاول نطالب المستدل بصحته عليه ثانيا هل هذا الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل على الحكم او لا في القرآن نطالب المستدل بالآية على إثباتها الأخ لان لأن القرآن ثابت بالنقل المتواتر أسرى. تواترا لفظيا يأخذه الصغير عن كبير بعد ذلك ذكرنا أولا اولا نعتني بايش بالقران حفظا وتفسيرا ثانيا بالسنه ولكن السنه لابد ان نتثبت من صحه الحديث الا انني ارشدتكم الى كتابين أحدهما عند الاحكام والثاني بلوغ المراحل طيب بعد ذلك في الفقه الفقه استشر فيه المعلم المباشر استشر فيه المعلم المباشر لان قد تكون قد تفقه على مذهب الشافعي مثلا فهنا ناخذ بما الفه الشافعيه تتفق على مذهب الحنابلة خذ بما كتبه الحنابلة على مذهب على مذهب الحنفية وعلى مذهب مالك خذ من الكتب في هذه المذاهب ما يرشده اليك المعلم المباشر ولكن لاحظوا أنك إذا تفقهت على مذهب من المذاهب فلا تتعطب لهذا المذهب وتأخذ برخصه وعزائمه سواء وافقت الدليل أم خالفته هذا حرام لا يجوز لأن من أوجب الأخذ بقول أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ضاد الرسول. إنما لا حرج أن يتفقى الإنسان على مذهب معين ولكن تتفجر لنبيعه أمامه فإذا ارتفع في العلم يأخذ بما دل عليه إيش الدليل ولا تحصد بما نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقي علينا في النحو بقي علينا في النحو الذي يستطيع أن يحفظ بن بالمالك فليحفظها لأنها خلاصة كما قال الله في آخرها احصى من الكافية الخلاصة خلاصة النحو ومن لم يستطع فما دون ذلك أما العقيدة فهناك كتب كثيرا في العقيدة أحسن ما رأيت من المثون المختصرة في العقيدة العقيدة الواسطية لشيخ ابن المتعينية رحمه الله أولها كله في إثبات الصفات بالآيات ما هو بكلام فلان وفلان ثم في سنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذكر كلاما كثيرا في مسائل كثيرة من العقيدة في كتاب التوحيد كتب التوحيد كثيرة ولله الحمد لكن من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه من أحسن ما كتب في هذا الموضوع نعم يزاكم الله خيرا سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائنا نائيا وكل بها ملك يبلغني وكفي أمر جنياه وآخرته وكنت له شهيدا او شفيعا رواه البيهقي والخطيب عن ابي هريره رضي الله عنه السؤال هل هذا الحديث صحيح نطالب مورده بايش بصحه النقل اذا صح عنده الحديث فجات به اما المعروف فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلي عليه او سلم عليه في اي مكان فانه يبلغه قال عليه الصلاة والسلام إن تصمكم يبلغني حيث كنتم نعم إذاكن الله خير سائل يسأل عن حكم اللعب بالورق بالورق في أي و... في أي لا و... لا, و... لا بالورق لا لا بالورق <تصفيق> ما هي مشكوره ولكن ظاهر الورق الورق ما كفى ما ما أتذيب. كل ملئ له ما نوى السؤال موجود؟ البلوت يا شيخ البلوت مكتوبة البلوت؟ في أوقات الصفالة معروف من الورق. طيب. صيف انتبه يا سؤال؟ اين اين نعم اولا تعلم يا اخي المسلم انك انما خلقت لعبادة الله وان كل ساعة ولحظة تمضي عليك بدون عبادة الله فهي خسارة طيب واذا كان النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فالفعل من باب اولى افعل خيرا والا فاترك ونحن حسب ما سمعنا عن, عن لاعب الورق البلوز انها تأكل, تاكل الوقت اكلا كالنار في الهشيم وان الوقت يضيع ساعات كثيرة وكأنها دقائق وهذا يعني أن الإنسان أضع وقته السمين بهذا اللعب والثمن إلى قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون إيش لعلي لعلي أعمل صالحا في ترك ما قال لعلي أبني فيما تركت قصورا واعمل واشتري سيارات لعلي اعمل صالحا في مكرتي فلا يليق بالمؤمن ان يضيع اوقاته في مثل هذا اللعب وقد صرح من اهل العلم من صرح بان لعبها حرام ومن من صرح بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يعني جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يصح حديث أبي داود وسعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لازواجه في حجة الوداع إنما هي هذه ثم ظهور الحصر دليلا على ثم ثم ظهور, حركة حركة ثم ظهور الحصر حذك الرأى حذك الرأى ثم ظهور الحصر هذه ثم ظهور الحصر الحصر أو ثم ظهورها وشرابه عندك في ظهوره غير مشكله ها ومنكم نستفيد غير مشكله طيب ثم ظهور الحصر يعني ثم الزمن ظهور الحصر الحصر جمع حصير المعنى هذه ثم بعد ذلك الزمن البيوت وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أزواجه ينبغي الله جهنم وكذلك ك لكن في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف من التبع فأذن لهن أن يحفظ فحججنا ما حج من, كان من أراد منهن الحج في آخر خلافة عمر بن الخطاب لأنه خاف من منعهم ومن ثم نقول في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج كثيرا جدا ويحصل في الحج من المشقة والتعب والاختلاط بالرجال الرجال الرجال ما يحصل نقول لو أن المرأة اكتفت بفرضها وما وإذا كان عندها فضل مال تعين به من يريد أن يحج فرضا فإن إذا عانت من يريد أن يحج فرضا صار لها مثل أجل خير من كونها تذهب وتزاحم وتتعب وربما تهلك وكذلك أيضا نقول في الرجال يعني لو جاءنا رجل يقول أنا أريد أن أحج تطوعا أو أبذل ما أحج به في, م... في مساعدة اخواننا المسلمين في البسنة وهرزك ماذا نقول له الثاني والأول الثاني نقول ساعد هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن أوطانهم ويدافعون عن دينهم ويدافعون عن أراضهم و... وعن صبيانهم أفضل من أن تجل هذا في الحج أو العمره نعم. جزاكم الله خيرا السائل يقول ما حكم الذي يصلي الفجر متأخرا عن وقته يوميا ومن غير تعمد ومن غير يش تعمد غير, عامل. من غير تعمد؟ نعم. وش اللي يمنعه يعني... ما الذي يمنعه <تصفيق> هذا يسأل يقول إنسان لا يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت <تصفيق> يوميا ومن غير تعمد يقول ما الذي يمنعه النوم ما دواء هذا النوم له دواءان الدواء الأول سابق والدواء الثاني لاحق أما السابق فان يقلل من السهر قل من السهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكره الحديث بدل عشاء لألا ينام الإنسان عن التهجد أو عن الفجر يقول بدل ما تبقى حتى تكون الساعة الثانية عشرة نم إذا كانت الساعة عشرة ياتيك كم ساعة ساعة وأظن بعض الناس يتأخر إلى ما بعد الثانية عشرة تعلمون هذا طيب ما السبب نم مبكرا تصحى مبكرا هذا علاج سابق العلاج اللاحق اجعل عندك اجعل عندك منبها ساعة واذا كان نمك ثقيلا فاشتر ساعة صوتها قوي واذا خفت اذا جعلتها عند الوساده وسمعتها تصق وانت بين بين النوم واليقظه فابعدها عنك واذا خفت اذا ابعدتها الا تسمع صوتها فاجعلها في تنكة يا الصوت قويا كل إنسان يمكن أن إذا كان مشتهدا يمكن أن يصل إلى المراجع لكن أكثر الناس يتهى والنصلاة لنا ولهم الهداية ولكن أخبركم بارك الله فيكم أن أي إنسان يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فصلاته باطلة ولو صلى ألف مرة مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر عامل ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مرجودا نعم نعم الآذار بارك الله فيه أن ينام ولا يجد موقضا له لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها هذا عذر كذلك لو نسي إنسان مثلا كثير النسيان او أو تشاغل بشغل شد فكرة فنسي هذا عذر أيضا أو إنسان مضى عليه الوقت بسرعة فما شعر إلا وقد خرج الوقت هذا عذر نعم جزاكم الله خيرا بقي أنه قال هل من العذر إذا كان الإنسان مريضا وثيابه ملطق بالنجاسة ولا يستطيع أن يتوضى ولا أن يتيمم هل من العذر أنه يأخيرها عن وقتها لا وصلي على حسب ما تقدر عليه في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعته. نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ لماذا تردون على من يقول أن الموالد فعلها الصحابة ان الموالد جمع مولد الموالد جمع مولد نعم. فعلها الصحابة وأنها ليست بدعه نعم يسيرا أن نقول أثبت هذا أثبت هذا ومثل هذا لو فعل لكان مما تتوافر الدواعي على نقله ولا يهم المسلمون أربعة قرون القرن الأول والثاني والثالث لما مضى خير القرون حدثت هذه البدعه ثم نقول يا اخواني رويدك أنت الآن تريد أن تتقرب الله بهذا إذا قال نعم يقول تقرب لله بما هو معلوم ولذلك تجد بعض الذين يحضرون هذه الموالد والطاب المولد لأنه مولد واحد من موالد تجدهم خاترين في سنن أهم يصح صح أن نقول هذا سنة خاترين في الصلاة مع الجماعة بعضهم حليق بعضهم مسدل بعضهم يرابي بعضهم يؤخلصات حتى وقتها فهل الإنسان يكون على هذا الحال ثم يقيم مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام بدعيا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة يقول يا أخي رويدك أترك ما فيه شك إلى أمر لا شك فيه نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل رجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم وانقطع الدم عنها في اليوم العشرين فتطهرت ثم جاء معها بعد ثم بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى بعد جمع لا خرج علي في هذا لان المراه اذا طهرت من نفاسها قبل تمام الأربعين فإنها فانها تصلي وتصوم وياتيها زوجها ومن حلت صلاتها حل جماعها الصلاه اعظم من الجماع فان هذا متى طهرت المراه من نفاسها ولو بعد خمسه ايام من نفاسها فإنه فانه يلزمها ان تعتزل وان تصلي وان تصوم ان كان ذلك في رمضان ويجوز لزوجها أن يجامعها ويجوز أيضا أن تقرأ القرآن وكل ما يحل للظاهرات يحل لها إذا عاد فينظر عاد هل هو دم نفات أو, دمن أو حدث من حمل ثقيل أو من شراحة حسب الحال جزاكم الله سأل يقول ما حكم استعمال العطور المختلطة بالكحول نعم إذا كان الخلط يسيرا لا يؤثر فيها فلا بأس بذلك وإذا كان الخلط كثيرا يؤثر فيها فإن الاولى اشنابها وأن لا يتطيب الإنسان بها ولكن لا بأس أن يستعملها للحاجة كما لا يحتاج إلى تعقيم جرح أو ما أشفى ذلك ومع هذا فليست بنجسه لو اصابت السياد أو الجسم فإنه لا يجب أن تغسل لأنها ليست بنجسة إذ لا دليل على نجاسة الخمر بل ان الدليل يدل على طهارة الخمر يعني طهارة الحسية لأنك إذا تأملت الآية إنما الخمر والميسر والانصاب والأزام رجس من عمل الشيطان تبين لك أن المراد بريس هنا الرجس العملي بقول رجس من عمل ولأن الله ذكر معه أي مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق ويدل أيضا لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر أراقوها في الاسواق في الأسواق في الشوارع ولو كانت نجسة ما حل أن تراق في الأسواق إذ لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسات ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسلها، كما أمرهم بغسل الأواني حين حرمت الخمر، حين حرمت الحمر يوم خيبر. ثم إن هناك دليل واضح جدا وهو أن رجلا أتى إلى رسول عليه صلى والسلام ومعه راوية خمر. أتعرف الراوية؟ كربة كبيرة. راوية من الخمر. فاهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت ولا جزء إنسان يقبل هدية محرمة فتكلم رجل مع صاحب الراوية كلام سر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سررت قال قلت بعها. قال لا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل أفضل ثماء الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له اغسل الراوية ولو كان, ولو كان الخمر ناجسا لقال له اغسلها فعندنا الآن دليل الدليل الأول عدم الدليل الدليل الأول يعني على طهارة الخمر طهاره حسية عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل ايش كلام متناقض حظ قم يعني اذا الدليل على طهارتها عدم الدليل على نجافتها كذا طيب أسلح. والاصل في الاشياء الطهاره الدليل الثاني هذه الادله التي سقطها لكم نعم جزاكم الله خيرا نعم كيف المكان جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيله الشيخ حفظك الله المراقب انت المراقب ها انت المراقب ولا هذا الله المراقب كم يا ان منكم مدلسين هذا اخر سؤال طيب فضيلة شيخ حفظكم الله أولا إنني أحبكم في الله وكثير من يبدأون على كل حال نحن نحب من أحبنا في الله ونسأل الله على نحبه كما أحبنا فيه يقول أطلب من فضيلتكم السماح لي والدعاء بالمغفرة والتوفيق لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس والآن أنا أتوب إلى الله فاسمح لي أما, أما إن كان هذا الرجل أو, غير أو غيره من الناس اغتابني تدينا بمعنى انه رأى اني اخطات في امر واغتابني لذلك فهذا على كل حال معفون عنه واما اذا كان اغتابني بدون تثبت فماذا اقول اقول هذه محل نظر ولا اقول عف الله عنه وارجو العفو من الله, عفو الله. الثاني عفو الله. إذن عف الله عن كل من اغتابني واسر الله تعالى ان يعاملني واياه بعفوه وهو من ني في سؤال. نعم آخر سؤال؟ آخر سؤال. سائل, سائل يقول ستمر. لا الله يجب سؤال بعد. ما حكم سائل سي. يقول ما حكم ذهاب النس... ذهب... النساء إلى الكوافير مع العلم أن بعضهن يشبهها بالماشطة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا بد أن نعرف ما, هو... ما هي الكوافير هي الكوافير ولا كوافير ولا إيش؟ كوافير, مع... كوافير معرّبة إيه, إيه الكوافير معرّبة الكوافير لكن معرّبة, أو... معربة وأصلها أمامة. الكوفير ولا إيش؟ أصله إيش؟ من اللي يعرف اللغة غر غربية؟ جاميل الكوافير لكن يقول معرّبة عن إيش؟ يعني ذلك الحلاقة تحلق النساء يعني؟ نعم تحلق تحلق الحواجب لا يا أخواني تعلمون الكفير هذا؟ تم شط يعني أو لا؟ يعني تزين يعني؟ طيب هذا اذا كان الأمر كما قال فان كانت تحسين جائزا فلا باس به وهذا هو المشط الذي كان على عجل رسول عليه الصلاه والسلام وان كان محرما فلا يجوز فمثلا اذا كان كما قال الأخ انها تنقش بالمنقاش شعر الوجه فهذا حرام من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن النامصه والمتنمص والنمص نتف شعر الوجه وقيل عموما ولكن نقول نتف شعر الوجه هذا امر معروف انه نمص لكن احيانا يظهر للمراه في محل الشارب شعرات حتى يخضر شاربها في بعض الاحيان فمثل هذه لا باس ان تزيله بالادهان المعروفه التي تزيد الشعر اما بقيه الجسم فان اخذ شعره محل نظر فمن العلماء من قال لا يجوز لان هذا داخل في قول الله تعالى عن الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومنهم من اباح ذلك وذلك ان اخذ الشعور ينقسم الى ثلاثه اقسام قسم مامور به وقسم منهي عنه وقسم مسكوط عنه كم الأقسام الآن؟ ثلاثة قسم مأمور به مثل العانة والابط والشارب هذا مأمور بازالته لكن الشارب يقص قصا ولا يحلق حلقا لأن حلق الشارب تشويه حتى ان بعض العلماء قال ينبغي أن يؤدب فاعله أما قصو وحفف فهذا من السنة. الأبيض يسن فيه النفس، العانة يسن فيها الحرق. هذه ثلاثة شعور يؤمر في إزالتها أو تخفيفها بالنسبة للشارب. تسمى آخر منهي عنه وهو اللحية. اللحية منهي عنه يحرم على الإنسان أن يحلق لحيته. والعجب الذي لا ينقضي أنك ترى كثيرا من المسلمين اليوم يحلقون لحاهم مع أن إعفاء اللحية هجما هج الرسل عليهم الصلاه والسلام فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحية كفلة وها هو هارون قال لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحة ولا براسي، وحلق اللحية هجما هج المجوس المشركين فيا سبحان الله أنت مؤمن بالله ورسوله أتفضل هدي المجوس والمشركين على هدي سيد المرسلين لا والله ولهذا ننصح اخواننا عن هذا العمل الذي يعلن الإنسان فيه مخالفته لله ولرسوله لأن اللحن في الوجه كل إنسان يلاقيك وهو حالق يقول أشهدك أني قد خالفت الرسول اعوذ بالله وهذا خطير خطير جدا فحلق اللحى حرام ومن ذلك ايضا ما اشرنا اليها النمص وهو نتف شعر الوجه هذا من المحرم بقي علينا المسكوت عنه كشعر الذراع وشعر الصدر وشعر الساق هذا مسكوت عنه فمن العلماء من يقول انه لا باس باخذه لان ما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو ومنهم من قال انه يكره ومنهم من قال يحرم لانه من شغل خلق الله ولكني ارى ان الاولى الا ياخذه الا اذا كان مشوها لكن كثره الشعر في الرجال رجوله في النساء ربما يكون مشوها للمرأة والرجل لا يحب ان يرى امراته وعليها شعر كثير في الساق والذراع تخففه ولا بأس نعم مع... بيجرد قنام في الكفير الآن اذا كانت تنمس فهذا حرام اذا كان لا تنمس ينظر هل اجرتها بقدر عملها او اكثر اجرتها بقدر العمل او اكثر طيب العمل يمكن تبقى ساعة على هذا التزيين كل ساعة بمئات ريال صح أكثر من مئات ريال في الساعة أخشى أن يكون من الإسراف نعم العروس إن ألقى الله من بينها وبين زوجها فلا تحتاج هذا وإن كانت الأخرى فإن لو تجمل أجمل تجميل ما نفع نسأل الله أن يجمع بين العروسين بخير وأن يوفق الجميع لما في الخير والصلاح.